ويوم يحشر أَعْدَاءُ الله إلى النار فهم يوزعون حتى إِذَا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره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 فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إِلَّا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إِنَّهُ هو السميع العليم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 ليقولن هذا لي وما أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ولئن رجعت إلى ربي إِنَّ لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عريض قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عند اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ ممن هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكثب ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مريه من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط